وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إلي وفي آذاننا وقرن ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى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 سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخال فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قال تاذا أتينا طائعين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 إذ جاءتهم الرسل من بين عيدين ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون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 نحسات لنديقهم لنديقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثبود فهديناهم فاستحبوا العما على الهدى فأخذتهم صائقة العذابون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 حتى إذا ما جذؤها شهد عليهم سمعهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهتم علينا قالوا أنطق الله الذي أنطق كل شيء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 وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم, أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوا لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم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 بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أجل الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما, نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ أَسْتَقَامُ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُ وَلَا تَحْزَنُ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُعْدُونَ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 ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقى هذا إلا الذين صبروا وما يلقى هذا إلا ذو حظ نظيم.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 كنتم إياه تعبدون، فإن استكبروا فالذين عند ربكم يسبحون لوب الليل والنار، يسبحون لوب الليل والنار، وهم لا يسمعون.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 ما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد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 قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عما أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه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 إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك كما منا من شهيد وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَضَلُّوا مَا لَهُمْ مِنْ حِصٍّ لَا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءٍ وَذَٰلِكَ الْخَيْرُ وَإِنْ مَسَّ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ وَلَئِن أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا من بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي وَإِلَىٰ رَبِّي أُرْجِعُ وَإِنَّ لِي عِندَهُ لَحُسْنًا فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُضِيقَنَّ عَلَيْهِمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَإِذَا مَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأْبَىٰ بِجَانِبِهِ وإذا مسه الشر فذو دعاء عريب قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به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 إنهم في مريتهم من لقاء ربهم، ألا إمله بكل شيء محيط.